بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت فإذا الكواكب انتثرت فإذا البحار فجرت فإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت فأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم